يا صاحبي وش صار في قلبي المحتار في قلبي المحتار سعدت غشنا بحر النوال الغدار بحر النوال الغدار يا صاحبي وش صار وش صار في قلبي المحتار, في قلبي المحتار, في قلبي المحتار تغشانا تغشانا وحن والغدا وحن والغدا تمضي علي ايام جفني بها ما نام من بعد فرحتنا عشنا على الاوها اتخيلك في الليل والصبح اشوف الويل والله يا محبوب وعدك يهد الحيل والله يا محبوب وعدك يهد الحيل زالت ندى معنا عط شامس معنا, معنا لو الزمان يحس ويرجع يجمعنا برجع يجمعنا يا صاحبي وشصا في قلبي المحتا في قلبي المحتا تعد تغشانا بحرن والغدا بحرن والغدا يرسملك الأفراح في وجهك الوضاح بس الزمان ما حس باللي ما لا من بعدك كنا اثنين ثم فقدت كل عين بدعي لك الرحمن يسعدك في الدار سالت مدام معنا عتى ما سامعنا عتى لو الزمان يحس يرجع يجمعنا يرجع يا صاحبي وش صار في قلبي المحتار في قلبي المحتار تعت